يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إن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 وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن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 وأقيم الصلاة وأأت الزكاة وأقرض الله قرض حسنا وما تقدموا لأفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عيد الله هو خيرا وأعظم أجر واستغفر الله إن الله الدكتور محمد